الان فارغ ليس لدي شيء هل ابو بكر او الله تعالى عنه لا, لا يستطيع يريد. ان يرسل احد بداله ويعمل ويعطيه اجره وايضا يريد ان يتمتع بالدنيا ايضا لكنه ينظر الى نظره بعيده جدا الى اليوم الاخر وتلك الشاه رضي الله تعالى عنه عندما جاءتها الشات ف اهدت وقالت لها ذهبت وقالت الجاريه ذهبت الشات ولم يبق الا كت وقال ذهب الكت ذهب الكت وبقيت الشات قدمتها لنفسي وهذه معانا معاناة حقيقيه يجب ان يستشعرها الانسان ليس القضيه يستشعرها الغني فقط صاحب الجاه حتى الذي ليس لديه مال يا اخوان بالشفاعه حتى بالكتابه الان لها تاثير على الناس بوسائل الاعلام حتى الاعلامي له دور في تفريج الكرب والهموم والغوم يعني لكن قناه الناس ايوه ينقل معاناات الناس دعمهم معنويا اخراج مشاكلهم الكتاب عن مشاكل يعني ليست قضيه محصوره في فئه من الناس او طائفه من الناس نقول فقط من لديه مال لا هذا ليس مفهوم هذا مفهوم خاطئ وليس بالصحيح بل المجتمع والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنين والالف واللام عند الاصوليين ايش هذا من الفاظ العموم ولم يقل مؤمن كذا وكذا لا قال المؤمنين ولم يقل الاغنياء فاذا معاشر الاخوه والاخوات كل انسان يستطيع ان يفعل كل انسان يستطيع ان يفرج كل انسان يستطيع ان يعني آلا لا لا لا بعض الاخوه قد يعمل عند مسؤول ويرشد مهموم او مغموم لهذا المسؤول او يرشد المسؤول اليه او غني وبالعكس وهل مجرب وكما ذكرت يعني عندما نتكلم عن الاخوه الاعلاميين ايضا نتكلم وسائل الانترنت اذا ارشد وفرج فيها ودل الناس الى الخير نعم اذا هذه سبل خير كثيره وعظيمه وايضا مواقع التواصل الاجتماعي شيخنا الكريم لها دور كبير جدا في الفيسبوك, الفيسبوك والتويتر و... و... نعم واليوتيوب كلها تحدثت ايضا عن نقل معاناه المواطن الى القياده وهو انه يجب ان يكون هناك ايضا دور للعالمين في ذلك يعني عدد من الحالات الانسانيه كان هناك تفاعل من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وكذلك من سلطان الخير ولي العهد ومن امير نايف في تقديم المساعده لهؤلاء وايضا من بقيه الابناء الاسره المالكه وابناء ايضا الشعب السعودي الكريم من ذلك الذين اعطاهم الله الاموال في تقديم المساعده ايضا لاخوانهم المنكوبين كشخص يحتاج الى زراعه كليه او تفريج هم او كربه واغير ذلك من تلك المعاني العظيمه سننتقل ايضا الى جانب بس مهم بس بدي اقول لك على هالنقطه تفضل هذه النقطه للاسف استغلها بعض من في قلبه مرض استغلالا سيئا جميل واصبح يسيء سواء للولاة من خادم مم. الحرمين وللعهد والنائب الثاني الامير نايف وسلمان وكل الاسره الحاكمه متفضلت وسواء اهل الخير المحسنين واصبح يقول ان لا يوجد دعم ولا يوجد عطاء مع ان الابواب مفتوحه جميل مع ان السبل ميسره والله وبالله وتالله من كان صادقا وسار في هذه الطرق والله لم اعلم احد تقدم ورد الا ما شاء الله سبحانه وتعالى فهذه لا ياتي من في قلب مرض ويقول انهم لا يشعرون عندنا مؤسسه والده الملك عبد الله حفظه الله مؤسسه سلطان الخيريه جميل الامير نايف لجمعيات البر الضمان الابواب مفتوحه ابواب الاولاد ابواب الاثرياء ولكن للاسف عندما يندس من يكذب ويتكد من اوراقه ويصبح فيها خطا فلا تكن هذه مدعاه ان نجحت هذا الخير والله اننا ننجت ان الخير في هذه البلاد بفضل الله ثم فضل هذه الوجوه الطيبه التي تسعى عليه لا شك اننا نخشى ان يعذبنا الله عز وجل عندما نجحت هذه النعمه و انا انصح من في قلبه مرض لا يجعلها مطعن وهو يكذب لا يجعلها منقصه وهو يكذب والواقع والله غير واما بنعمه ربك فحدث الله يعني كنا في لقاء مع بعض الاخوه في هذا الاسبوع والله ما خرجنا من جلسه الا احد الاخيار قام وتكفل بكم موضوع وانظر الان اذهب الى كل الاثريه يعني انا اعرف احد الامراء يسد ليل نهار ليال النهار يسب في الانترنت اعرف هذا الامير له مؤسسه تصرف يوميا صدقات عينيه واموال سيعطي الفقراء يوميا وهذا ايضا ما يحتث له من سب والشتم هذا ان شاء الله في ميزان حسناته ايضا يعني فيعني انا اقول يعني لاجل الا نشر بهذه النعمه بجحودها معلش انا قطعتك نعم لا انا اقصد يعني ما يتعلق بسب هؤلاء الاخ يا الرسول الهديص الله عليه وسلم قيل انه ساحر وكاهن ومع ذلك فهو خير من وطئ لا قدماثرا في هذه المعابد لا شك لكن عندما يصبح هذا من بعض الناس اخشى ان الله عز وجل يعاقبنا شيخ م. نعم احس اخشى بعض نعم يعني عندما حدثت قضايا الارهاب وضيق على منابع الخير بسبب من بسبب هؤلاء المجرمين تصرفات لا مسؤوله لا مسؤوله فلا ياتينا من يجعل الله عز وجل يعاقبنا لا شك من يبذل الخير لن يلتفت لاحد من هؤلاء لكن اخشى الله عز وجل يعاقب من على هذه النعم عدم شكر النعم نعم. نعم هذا هذا الذي قصدته نعم ما يتعلق شيخنا الكريم يعني تحدثت ايضا عن وجود يعني هؤلاء الاخيار ورجال الاعمال في المملكه العربيه السعوديه لا نريد ان نسمي وانما نريد ان نوعيا مثل هذه السير العطره اجلا يحتذي بها الناس هناك رجل اعمال ان سبل كثير من امواله او ثلث ماله الان وهو حي لاعمال الخير والبر واغيرها لا يعتقد معتقد ان ليس لديه شهوه لامتلاك الاموال وايضا يتمتع بملذات الدنيا ولكن ليس لديه نظره يعني للمستقبل يوم القيامه وتلك الكروب العظيمه وهو يسال الله عز وجل ان يفرج عليه مثل هذه الكروب لا كل انسان لديه نواجع من محبه يعني الملذات الدنيويه دعنا ننتقل ايضا الى جانب اخر كما قلنا وهو الجانب السابق الذي اردت ان اتحدث عن ما يتعلق باداب تقديم المعروف البعض ربما يفتقد الى وجود مثل هذه الاداب يعتقد ان دفع المال او المساعده هو المعروف فقط لكن هناك ايضا ادب يجب ان يتمثل المرء عند تقديم المعروف اولا اول اداب ان الانسان ان يحمد الله عز وجل ان جعله يصنع المعروف ولا يسنع له المعروف اي جعله داعما للمحتاج وليس محتاجا وهذه والله من أعظم النعم نعم ثانيا يعلم علم اليقين انه هو المحتاج لهذا المعروف سواء كان صدقه من مال او غيره او معنويا نعم. يعلم انه هو المحتاج وليس صاحب الحاجه هو المحتاج لظل كما جاء الانسان في ظل صدقته وصناع المعروف يدخل فيها الشيء المعنوي انت المحتاج لاobut تعتقد هذا الاعتقاد يعني اذا قدمت المعروف لاخر مسلم فانا اقدم المعروف لنفسي لنفسك اول لنفسك ايضا لا يكن هناك منن او لا تبطلوا صدقاتكم قول الله عز وجل بالمنن والاداء ايش كالذي ينفق ماله رئا ريان الناس فقال قبلها ماذا قول معوف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذا لا ليست القضيه المن ولا تريد ان تستعبد الناس بمعروفك او بصدقتك بعض الناس يجعل في هذا المعروف وفي هذه الصدقه تبعات يكون فيه جلبه وحا نعم ولا و... يريد ان يستخدم الانسان الذي اخدمه يعني <تصفيق> لو نظرنا الان الاضحيه يقول ولا يجوز ان يعطي الجزار ايش من <تصفيق> لحم الاضحيه ولا من جلدها <تصفيق> انما يعطي اجره مستقله لماذا لاجل ان لو اعطاه بدا يمن علي والرجل اشتغل عنده الرجل عمل <تصفيق> عمل يستحق عليه الاجر فلذلك لماذا المن فلا تمن بصدقه لا تمن بجاهك لا تمن بمعروفك لانك انت المحتاج ايضا عليك ان تدعو لكل من احتاج لك وتدعو لهم ان يفرج الله كروبهم وتدعو الله عز وجل ان يحفظك ويحفظ اسرتك ويفرج هم المسلمين لا يكن فقط مجرد انك اداه ناقله او معطيه لا استشعر هذه المعاني تحدث عن الادى شيخنا الكريم رب البعض ربما يواكب معروفه بادى وتحدثت احدى النساء في احتوا وسالم تقول انها كانت تستحق المساعده وكان بعض مرضى القلوب يساومونها على شرفها نريد نعطيك مال مقابل ان تمكنينا من نفسك ايضا نريد ان نتحدث عن هذه النقطه تحديدا والوعيد الشديد لمن فعل ذلك <تصفيق> والله شوف انا يعني اتوقع هذه موجوده حالات موجوده انا الشيخ. ما اقول ليست موجوده لكنها قليله ولكنها ليست من اصحاب المال اصحاب الخير يجيب يكون الاتباع العاملين يستغلون وفي ممارسات خاطئه وهذا معروف لا ينكره احد لكن صاحب الخير وصاحب المال او صاحب الجاوده لا اكاد يعني اتوقع انه يوجد مسلم سيبذل جهه وماله ثم يساوم الناس لكن الاتباع لكن الفقيره كيف تتعامل مع هذه الممارسات الخاطئه سواء كانت في وزاره الشؤون الاجتماعيه الضمان الاجتماعي وما يلحقه او احد العاملين لدى مكاتب الخير او مثل ايضا شخص لديه اموال ويريد ان يستغل حاجته المسكين الفقير والفقيره عليهما ان يتقوا الله عز وجل وما ابتلاهم الله بهذا الا اختبارا لهم عليهم ان يصبروا ويبحثوا عن الجهات العليا المسؤوله في هذه الدوائر او يسحب يبحثوا عن المحسن وان لم يتيسر لهم من ذلك فعليهم ان يتقوا الله ويصون عن